وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون ما أن نكثر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب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 أرسلتم به كافرون فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذدين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 بالتي تقذبكم عندنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه سنا معاجزين أزواجك في العذاب محضرون أَلَلَّنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْتَ قَدْ تُمْنِ شَيْئًا فَهُوَ يُخْلِفُ وهو خير الرازقين